عن حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنوه فلا يستجاب لكم